<على> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ <سؤال> أَتَى <سؤال> إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشرفون من كأس كان مزاجها, كان مزاجها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 نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكراء إننا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قم طريرا إننا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكذين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا 119. ولقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 110. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 111. متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانيهن عليهن ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهن بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج غاز جبيلة عينا فيها تسمى سلسلة لا ويطوف عليهم ودان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لئل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 119. وكان سعيكم مشكورا 110. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 111. فاصبغ لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا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 يذرون وراءهم يوم ثقيل نحن خلقناهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا ثالهم تبديلا إن هذه تذكر فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أنيما